Yine de şeytan O <laughs> Master, and Oh. <laughs> What <laughs> كفروا <تصفيق> بالله Uh oh! I you. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً Well, man. وما رب كبير المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة فصلة تلاها علينا القارئ الشيخ كان يوسف البتين وقد سجلت هادث التلاوة القرآنية في فترة الستينيات